Kämح لها الدنيا إذا نترك أدار طول العمر صار التقوع همنا سعادتنا في الحب نغرس والحصاد كبير نتخم الناس السوق نزرع بساتي نوزوم ننشر أمان والمجتمع فينا فخور أحلى شعور نتخم على الناس السوق نزرع بساتي نوزوم ننشر على الناس السرور نزرع بساتي وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحنا شعور